وَمَا أَنْتَ بِأَمْنٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ أَهْلَكْنَا وكل شيء فعلوه في الجبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقر تقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن Al-Rahman Al-Lam quran Al-Lak Al-Insan lam Al-Lam شس القم بح وَنجم وَ الشج ي تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا أرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آيَةٍ مِنْ رَبِّكُمَا تكر خلق الإنسان من صلصال كالفقار وخلق الإنسان من صلصال فبأي <تصفيق> آخر